الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد نستكمل بعون الله تعالى مدرسة علم أصول الفقه ومع الدرس الثالث عشر من الرسالة المقررة في هذا العلم ألا وهي الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين تحدثنا في المرة السابقة عن النسخ وأخذنا تعريف النسخ وشروط النسخ نكمل اليوم بعون الله تعالى أقسام النسخ أقسام النسخ قال الشيخ رحمه الله تعالى أقسام النسخ ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام إذا عندنا أقسام النسخ ينقسم باعتبار أن النص المنسوخ باعتبار النص المنسوخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القرآن مثاله آية المصابرة وهما قوله تعالى إنيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين نسخ حكمها بقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وأيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فالآية الأولى تشمل على أمرين الأمر الأول بها حكم ولفظ الأمر الأول الحكم أوجب الله على المسلمين في هذه الآية أن يقاوم الواحد منهم عشرة من الكفار، فإن لم يصبروا، إن لم يصابروا، وفر أحدهم كان فارا من الزحف، والفرال من الزحف هذه من من الكبائر، فإن زاد العدد على العشرة، فإذا فر أحدهم ولم يصابر لم يكن فارا من الزحف، إذن هذا حكم الآية الأولى، أيكم منكم عشرون صابرون؟ يغلب مائتين أوجب الله هنا على المسلمين في حالة الجهاد أن يصابر الواحد منهم عشرة من الكفار ولا يجوز له أن يفر من الزحف في هذا العدد فإن زاد العدد على العشرة فإن فر فليعد فرا من الزحف أما لفظ الآية فهي قول الله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلب مائتين هذه الآية الأولى الآية الثانية بها حكم والحكم أوجب الله على المسلمين وهذا هو الحكم الذي نسخ حكم الآية الأولى وفيها أوجب الله على المسلمين أن يقاوم الواحد منهم اثنين من الكفار فإن لم يصابروا وفر أحدهم كان فارا من الزحف إذا خفف الحكم بعد أن أوجب الله عليهم كان قد أوجب الله عليهم المصابرة من إلى عشرة من الكفار خفف عليهم الحكم إلى واحد أو اثنين وهذه إن انفر من الزحف إذا كان أمامه واحد من الكفار أو اثنين من الكفار انفر كان فرا من الزحف فإن زاد العدد على اثنين جاز له أن يفر من الزحف لا يعد هذا فرانا من الزحف قال فإن زاد العدد على الاثنين فإذا فر أحدهم ولم يصابر لم يكن فارا من الزحف أما لفظ الآية فيقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين إذا الحكم الآية الثانية أخف من حكم الآية الأولى في الآية الأولى أوجب الله للمسلمين أن يصابروا عشرة من الكفار، إن ولا يجوز له أن يفر من أن يفر منهم إلى هذا العدد. أما في الآية الثانية فخفف الله عنهم هذا الحكم وجعل المصابرة م المصابرة أمام اثنين من الكفار، فنسخ الحكم الأول وهو مصابرة العشرة وبقي الحكم الثاني. وهذا ما نسخ حكمه وبقى لفظه لفظ الآية باق يطلع في كتاب الله إلى الآن أما الحكم فالحكم منسوخ ولا يعمل إيه به يقول الشيخ رحمه الله تعالى وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ يعني ما الحكمة في أن ينسخ الحكم فلا يعمل به ويبقى اللفظ قال الشيخ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ بقاء ثواب التلاوة لأنه لو نسخ لفظه ما جز لنا أن نتعبد الله عز وجل بتلاوته فإذا بقي اللفظ انتفعنا وازددنا ثوابا كلما قرأنا هذه الآية ازددنا ثوابا فصار فيها فائدتين الفائدة الأولى بقاء ثواب التلاوة الفائدة الثانية تذكير الأمة بحكمة النسخ وهو التخفيف أن الآيات الأولى كانت شديدة على المجاهدين فخفف الله هذا الحكم لما علم أن فيهم ضعفة لأنهم إذا كانوا يقرؤون النسوخ ويعرفون نسخ ويعرفون أنه نسخة تذكروا هذه الحكمة لكن لو رفع لفظه ما تذكروها إذن حكمة وجود اللفظ هي بقاء سواب التلوة عند قراءة هذه الآية وتذكير الأمة بحكمة النسخ لأنها لو رفعت ما تذكروا هذه الحكمة إذن هذا هو القسم الأول من أقسام النسخ باعتبار المنسوخ هو ما نسخ لفظ حكمه فلا يعمل بالحكم مع بقاء اللفظ في كتاب الله تعالى فهو إيه؟ يقرأ القسم الثاني من أقسام النسخ باعتبار المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه هذا عكس عكس القسم الأول. القسم الأول قسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه هذا عكسه ما نسخ لفظه وبقي حكمه أي أن اللفظ منسوخ لا يوجد لا يمكن تلاوته في كتاب الله مع بقاء الحكم على الأمة أي أن الأمة لابد أن تعمل بهذا الحكم قال الشيخ رحمه الله تعالى كآية الرجم فكثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده يقول سيدنا عمر فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول, أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحسن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف إذا هذا القسم الثاني من أقسام النسخ باعتبار المنسوخ ما نسخ لفظه أي أن لفظه غير موجود في القرآن أو السنة و. وحكمه نعمل به مثال ضرب الشيخ مثال لذلك آية الرجم فآية الرجم منسوخة الرسم يعني وجودها ليست موجودة في كتاب الله منسوخة الرسم من كتاب الله وهم عمر رضي الله عنها عنه بكتابت بكتابتها في حاشية المصحف وخاف, وخاف الناس أن ينسبوا الزيادة في المصحف لو كتبها عمر رضي الله عنه قال الناس زاد عمر في في كتاب الله فهم أن يكتبها ثم لم يكتبها هذه الآية هي قول الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه نسخ لفظها وبقى حكمها نسخ اللفظ وبقي الحكم فرجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجم الخلفاء بعده النبي صلى الله عليه وسلم رجم وكذلك الخلفاء من بعده وما زال حكم الرجم باقيا إلى يومين هذا وسيبقى إلى يوم القيامة فالإنسان إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإذا ثبتت شروط الإحصان وزنى الرجل فإنه يرجم قال عمر وإن الرجم في كتاب الله حق الرجم حق أي ثابت ثبوت مؤكدا محققا في كتاب الله أين هو في كتاب الله إذا كان عمر رضي الله عنه قال وإن الرجم في كتاب الله حق أين هو نقول نسخ لفظه أي أن لفظه غير غير موجود في كتاب الله وإلا فقد سبق في الأثر قال أنزل الله آية الرجم فقرناها وعقلناها ووعيناها فهذه آية نزلت وعقلت وفهمت ثم نسخت إذن القسم الأول من أقسام النسخ ما نسخ حكمه وبقي لفظه أي أن الحكم لا يعمل به ويبقى اللفظ في كتاب الله عز وجل مثل قول الله تعالى إِيَّكُمْ منكم عشرون صابرون يغلب مَأَتَيْنَ هذه الآية منسخة الحكم لأن الله عز وجل قد خفف عن الأمة بالحكم الثاني الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين عكس عكس هذا الحكم القسم, القسم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه أي أن اللفظ غير موجود مع أننا نعمل نعمل بحكم هذه الآية التي قد نسخت ومثالها, ومثالها آية الرجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه آية منسوخة يعني ليست, ليست في كتاب الله عز مع أن الحكم نعمل به أنه إذا ثبت الزنا على المحصن والمحصنة فأنه يرجى هذا هو القسم الثاني من أقسام النسخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه ما حكمة هذا النوع من النسخ؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدونه، بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين كتموا نص الرجم في التوراة. إذا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختبرهم الله عزوجل بما بأن يعملوا بحكم لا يجدون، لا يجدون دليله في كتاب الله، لا يجدون، لا يجدونه. مرسوما في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما حال اليهود فأن النصوص كانت موجودة وكانوا يكتبونها ففيه إذا اختبار وهو أن يعمل بنص منسوخ اللفظ لا يقرأه الناس ولكن حكمه باق ونعمل به كذلك كذلك أيضا تحقق الإيمان بما أنزل الله عز وجل فإذا فإن الإنسان كلما تحقق إيمانه ازداد امتثالا لأمر ربه عز وجل بخلاف اليهود فاليهود على العكس من هؤلاء فقد حاولوا كتم نص الرجم في التوراه ولم ينسخ النص في التوراه وهذا يدل على أن الرجم كان موجود في الأمم السابقة ولم ينسخ النص في التوراه بل بقى لفظه وحكمه وهؤلاء حاولوا كتمه لما كثر الزنا في أشراف بني إسرائيل قالوا كيف نرجم الأشراف كيف نرجمهم فأحدثوا لهم عقوبة بعيد بعيدا على عن الرجم، وهي أن يسود وجه الزاني والزانية وأن يركب على حمار أحدهما على أحدهما وجهه إلى وجه الحمار والثاني وجهه إلى دبر الحمار ويطاف بهما في السوق ويقال هذان زانيين زانيان وقالوا فإن طفنا بهم السوق ورجعنا إلى البيت اختسل بصابون ومزيل للسواد ثم عاد, ثم عاد على حالهما وانتهى الأمر ولكن مع ذلك كانوا في قلق من هذا كان عندهم قلق شديد لأنهم غيروا غيروا حكم الله تعالى وليسوا مطمئنين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقع الزنا بين رجل منهم وامرأة قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حدا دون الرجل اذهبوا فاسألوه لعلكم تجدون حدا دون غير الرجل فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكم عليهم بما في التوراة فجاءوا بالتوراة يتلونها فوضع الرجل يده على آية الرجم. وكان من الواقفين الحبر عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبر اليهود فقال فقال الرجل ارفع يديك فلما رفع يده فإذا بآية الرجم تلوح بينه فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمهما فرجما فكان هذا الرجل يحني بظهره على المرأة لألا يصبع الحجر المهم أن اليهود كانوا عندهم النصوص فكتموها حاولوا كتم نص موجود في التوراة وهذه الأمة ولله الحمد عملت بنص مفقود لفظه ثابت حكمه وبهذا يتبين فضل هذه الأم على الأمم السابقة إذا عندنا قسمان من أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه مثل آية المصابرة وأخذنا الحكمة من ذلك والقسم الثاني ما نسخ عكس ذلك ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم التي كانت معنا الآن وأخذنا الحكمة من ذلك وهو اختبار الأمة بالعمل بما لا يجدون لفظه في القرآن عكس حال اليهود الذين كتموا نصوص الرجم في التوراة القسم الثالث من أقسام النسخة النسخ باعتبار المنسوخ ما نسخ حكمه ولفظه إذا لا نعمل بالحكم ولا نعمل باللفظ قال شيخ رحمه الله تعالى كنسخ عشر الرضع الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها حديث أم المؤمنة عائشة تقول كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات يحرم فتوفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن حديث رواه مسلم والحكمة من نسخ اللفظ والحكم أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية وأنها كانت في الأول عشرا ثم قالت إلى خمس إذا هذا هو القسم الثالث من أقسام النسخ باعتبار المنسوخ نأخذ القسم التقسيم الثاني للنسخ وهو ينقسم النسخ باعتبار الناسخ أخذنا أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إلى ثلاث أقسام ما نسخ لفظه وبقي حكمه والثاني عكسه ما نسخ حكمه وبقي لفظه والثالث ما نسخ حكمه ولفظه هذا باعتبار النص المنسوخ أما باعتبار النص الناسخ فينقسم النسخ إلى أربعة أقسام إذن عندنا اعتباران لأقسم النسخ الاعتبار الأول الأول ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاث أقسام ما نسخ لفظه وبقي حكمه ما نسخ حكمه وبقي لفظه ما نسخ حكمه ولفظه أما الاعتبار الثاني وهو انقسام النسخ باعتبار النص الناسخ ينقسم إلى أربعة أقسام أولاً القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن قال الشيخ رحمه الله تعالى ومثاله آية المصابرة آية المصابرة وهذا مجمع عليه مجمع عليه أن ينسخ القرآن بالقرآن ليس فيه خلاف أن القرآن ينسخ القرآن لأن القرآن كله متواتر ونسخ القرآن بالقرآن ينص الله تعالى سبحانه وتعالى فيه على النص الناسخ ففي آية المصابرة أوجب الله تعالى على العبد أن يصبر عشرة عشرة أمثالهم فقال إيهكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيهكم منكم مئتين يغلبوا ألف من الذين كفروا فالواحد بعشرة ثم قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفه فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين يكن منكم ألفين يغلبوا ألفين إذا إذا إيه خففة الحكم النص آه, الناسخ هي الآية الثانية الآية الأولى وهي قول الله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين هذه آية منسوخة لأننا لا نعمل بالحكم التي فيها بالحكم الذي فيها أما هذه الآية الثانية الآن خفف الله عنكم فقد نسخت الآية الأولى وهذا مثال على نسخ القرآن بالقرآن القسم الثاني من أقسام النسخ باعتبار النص النسخ نسخ القرآن بالسنة أن تأتي السنة الحديث هو الذي ينسخ القرآن يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولم أجد له مثالا سليما لم يجد له إيه مثالا سليما ولكن قال في الشرح ومثاله قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم إذا حضر أحد إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين إن ترك خيراً الوصية للوالدين الوصية إذا هذه الآية تأمر العبد إذا حضره الموت أن يوصي, أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عن المتقين ولكن هذه الآية فيها جزء منسوخ وهي الوصية للوالدين ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه الله عز وزع الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا وصية لوارث يعني لا وصية لوارث والوالدين من الورثة إذا هذه الآية هذا الحديث نسخ الوصية للوالدين فهذا مثال على نسخ القرآن بالسنة القسم الثالث من أقسام النسخ باعتبار النص الناسخ هو نسخ السنة بالقرآن أن السنة تنسخ يأتي القرآن وينسخها ومثال ذلك قال الشاعر رحمه الله تعالى نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بقى متوجها إلى بيت المقدس ستة أشهر أو سبعة أشهر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي, يصلي إلى بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة لكنه بشر مربوب متعبد لله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يتوجه إلى جهة ما حتى يؤمر بذلك فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء ينتظر نزول الوحي فانزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان, كان يتجه إلى بيت المقدس فنزلت هذه الآية فنسخت استقبال بيت المقدس وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال المسجد الحرام فاتجه من بيت المقدس إلى المسجد الحرام فهذا من باب نسخ السنة بالقرآن إذن عمل السنة كان على استقبال بيت المقدس مدة ستة أشهر أو سبعة أشهر إلى أن جاء الحكم من الله تعالى باستقبال البيت الحرام فنسخ القرآن السنة القسم الرابع من نسخ من أقسام النسخ باعتبار النص الناسخ نسخ السنة بالسنة وهذا موجود وكثير ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الشيخ كنت نهيتكم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا معنى هذا الحديث أن العرب كانوا يحبون النبيذ من التمر والزبيب والحنطة والشعير ينقعونه في الماء ويتركونه حتى يفرغ يفرغ حلاوته في الماء وحتى يتغير طعمه من حلو إله إلى, الى لاذع يستعذبون هذا الطعم الجديد وقد أباح الشرع الحنيف هذا الشراب لأنه لا يسكر ليس فيه إسكار ولا يطغى على العقل فجعل حده أن لا يشتد لذعه ولا يرغي ويخرج زبدا على وجهه ولما كان هذا الحد لا يتبين لا يستطيع أن نعرفه لا يتبين إذا نبذ النقيع في مصمة سميك إذا نبذه في شيء سميك وخشى على الشارب أن يشربه بعد أن يكون حدث له تخمر وإسكار وهو لا يدري أنه يذكر نهى عن النبيذ في الجرار وفي جذع النخلة المنقور وفي الأواني المطلية وفي الأواني المتخذة من القرع وبعد أن أدرك الناس الحد الفاصل بين النبيذ غير المسكر والنبيذ غير المسكر وأصبحوا يعرفون المسكر من غير المسكر وإن, وإن نبذ في هذه الأوعية الكثيفة أدن لهم في الانتباد في أي إناء ما داموا يميزون بين المسكر وغير المسكر إذا في بداية الأمر كان العرب ينبذون النبيذ من التمر والزبيب ولا يعرفون متى يصل إلى حد الإسكار ومتى يصل إلى حد الخمر متى يصل إلى حد التخمر والإسكار ومتى لا يصل إلى حد التخمر والإسكار فلذلك نهاهم في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي في هذه الأوعية لأنهم لا يعرفون الحد فلما عرفوا حد الإسكار متى يصل إلى التخمر ومتى يصل إلى الإسكار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا إذن هذا الحكم دل على أن هناك حكم في بداية الأمر كان منهي فيه عن عن عن الانتباس في هذه الأوعية ولكن كانت العلة أنهم لا يعرفون لا يعرفون متى يحدث له التخمر ومتى يحدث له الإسكار فلما عرفوا نزل الحكم الثاني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإباحة الشرب فاشربوا فيما شئتم فأباح لهم ذلك وكذلك أيضا مثاله أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرة الآخرة إذا دل هذا على أن هناك حديث قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن زيارة القبور ثم جاء هذا الحديث نسخ الحديث الأول وأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور إذا عندنا أقسام للنسخ القسم الأول من أقسام النسخ عندنا أقسام النسخ والنسخ ينقسم إلى قسمين باعتبار النص المنسوق وباعتبار النص النسخ باعتبار النص المنسوخ ينقسم إلى ثلاث اقسام ما نسخ لفظه وبقى حكمه ما نسخ حكمه وبقي لفظه ما نسخ حكمه ولفظه اما اقسام النسخ باعتبار النص الطبيب فينقسم من 4 اقسام ما نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالسنة نسخ السنة بالقرآن نسخ السنة بالسنة. هذا هو الرابع حكمة النسخ وهذا آخر ما نتحدث فيه نتحدث عن الحكمة من النسخ يقول الشيخ رحمه الله تعالى للنسخ حكم متعددة منها النسخ له حكمة حكم متعددة منها الأمر الأول مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم الله عز وجل لرحمته وحكمته يجعل الأحكام تابعة للمصالح والصالح تختلف من حال إلى حال فلهذا ثبت النسخ في القرآن وفي السنة والنسخ العام والخاص فمثلا كل نبي أرسل إلى قوم فإن شريعته تنسخ شريعة الأول فشريعة عيسى عليه السلام نسخت شريعة موسى شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسخ جميع الشرائع إذا نقول الحكمة من ذلك هو أن الشرائع تبع لمصالح العباد الشرائع تبع لمصالح العباد والصالح تختلف بحسب الأمم وبحسب الزمان وبحسب المكان إذا من حكم النسخ مراعاة مصالح العباد فيشرع الله لهم عز الله عز وجل لهم ما هو أنفع لهم في حالهم تبعاً للزمان والمكان واختلاف الأمم أيضاً من حكم النسخ التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال أن تعلم الأمة أن هناك تطور في التشريع حتى يبلغ التشريع الكمال ففي الخمر وهي من أبرز الأمثلة وأوضاحها جاء تحريمها على أربعة مراحل مرحلة الإباحة ومرحلة التعريض ومرحلة التوقيت ومرحلة التأبيد مرحلة الإباحة ومنها قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فالنخيل والأعناب التي يكون منها الخمر أباحها الله عز وجل المرحلة الثانية مرحلة التعريض قال تعالى عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما عرض الله عز وجل لكون, فيهما لكون الخمر فيها إثم ولكن لم يحرمها المرحلة الثالثة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وهذا يستلزم النهي عن قربان الصلاة للسكر السكر أي لا يسكر الإنسان حتى حين أوقات الصلاة لأنه لو سكره لوقع لو فيها نهي, نهى, نهي الله عزوجل إذا فهذا يخفف من شرابها المرحلة الرابعة هي مرحلة التأبيد وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمنيث والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهذه هي المرحلة الرابعة التي حرم التي حرمت فيها الخمر إذا مرت الخمر بعدها مراحل المرحلة الأولى كانت مرحلة الإباحة وأن هذا شرب الخمر إنما هو مباحا والمرحلة الثانية كانت مرحلة التعريض أن يعرض بكونها فيهما اسم وفيهما وفيها منافع المرحلة الثالثة وهي مرحلة التوقيت قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فمنعهم عن الشرب قبل قبل الصلاة أو أن يشرب قبل الصلاة فيدخل في الصلاة وهو وهو سكران فهذا يخفف من شرابها المرحلة الأخيرة هي مرحلة التحريم حينما قال الله تعالى إنما القمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا من حكم النسخ أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم الأمر الثاني التطور في التشريع أن هذا يدل على تطور في التشريع حتى يبلغ هذا التشريع مرحلة الكمال من حكم النسخ أيضا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر هذا فيه اختبار للمكلفين هل عندهم استعداد في قبول الأمر من الله تعالى أم سوف يرفضون هذا الأمر وذلك من أشد ما يكون فبعض الناس لا يرضى أن تتحول الأحكام أحيانا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 في تغيير الحكم في نسخ حكم وانزال حكم آخر هذا في اختبار المكلفين هل عندهم قبول للتحول من حكم إلى حكم آخر أم سوف يرفضون هذا الحكم فالمهم أن في نسخ, في نسخ في النسخ اختبار للمكلفين هل يرضون بالأحكام ويتقبلون وإذا قيل لهم هذا حلال من فعلوه وإذا قيل لهم هذا حرام أمسكوا عنه وإذا قيل لهم هذا واجب نلتزم به وقاموا به وهذا لا شك أنه من أكبر الحكم من أكبر الحكم للنسخ أن الله عز وجل يختبر المكلفين أيضا من حكم النسخ اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر متى إذا كان النسخ أخف إذا كان الحكم قد نسخ كان ثقيلا ثم خفف الله عنهم فيقوم الإنسان بوظيفة الشكر لله عز وجل أن خفف عنهم هذه الأحكام ويقومون بوظيفة الصبر متى إذا كان النسخ إلى أثقل من هنا نعلم أن النسخ ينقسم النسخ إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساوي أن النسخ قد يكون نقول أن النسخ يقع يقع النسخ إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساوي النسخ إلى أخف مثاله نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليلة رمضان ببدل حله وهو الأخف إذا كان كان الإنسان في ليلة رمضان إذا نام قبل العشاء أو صلى العشاء يمسك عن الطعام فأحل لهم الله عز وجل خلال الليل إلى أدان الفجر الطعام والشرب وهذا الحكم هو الأخف إذا هذا مثال لإيه؟ ل الحكم الأخف ليقوم المكلفين بوظيفة الشكر. أيضا آية المصابرة كان الرجل من المسلمين المجاهد يصابر عشرة من الكفار فخفف الله عنهم إلى أن له إلى أن يصبر اثنين من الكفار. فهذا أيضا فيه تخفيف على على المكلفين فيقومون بوظيفة الشكر. هذا النسخ للأخف. هناك نسخ للمساوي نعم. نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بوجوب التوجه إلى إلى الكعبة هذا نسخ إلى أمر مساوٍ له ليس أثقل ولا ولا أخف وقد يقول النسخ إلى أثقل منه ومثال ذلك تحريم الخمر بعدما كانت بعدما كانت مباحة كانت الخمر مباحة فلما حرمت كان ذلك نسخ إلى إلى أمر أثقل وكذلك نسخ التخيير بين الصوم والفدية بوجوب الصوم والصوم على التعيين كان خيرهم الله عز وجل بين الصوم والفدية ثم بعد ذلك أوجب الله عليهم عز وجل الصوم تعينا عليهم فكان هذا من نوع النسخ من الأخف إلى الأثقل إذا أخذنا أقسام النسخ أقسام النسخ وقلنا أن ينقسم النسخ باعتبار الاعتبار الأول باعتبار النص المنسوخ، والاعتبار الثاني باعتبار النص الناسخ باعتبار النص المنسوخ ما نسخ حكمه ولفظه، ما نسخ لفظه وحكمه، ما نسخ لفظه حكمه ولفظه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه الأول، ما نسخ لفظه وبقي حكمه هذا الثاني، الثالث ما نسخ حكمه ولفظه. هذا باعتبار النص المنسوخ باعتبار النص الناسخ نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالسنة نسخ السنة بالقرآن نسخ السنة بالسنة وتكلمنا بعد ذلك عن حكم النسخ وبهذا نكون قد انتهينا بعون الله تعالى من الدف من الدرس الثاني عشر ونستكمل الكلام من الدرس الثالث عشر ونستكمل الكلام في باب الخبر بإذن الله تعالى في المرة القادمة أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا